اشتغلت طبعا في التحالي السوفيتي وفي أوروبا الشرقية وفي آسيا وفي أفريقيا هذه كانت وفية لمبدأ ماركس في التغيير العنيف في التغيير العنيف الذي شرحناه باختصار وإيجاز وهناك الاشتراكية الديمقراطية التي ظلت وفية لمبدأ الاشتراكية نعم وإنصاف العمال والمسحوقين لكن ضمن عمل سلمي وبطيب سموها الثورة إيش؟ على خطوات يعني. الثورة ببطء هذه اشتغلت في أوروبا الغربية وبلا شك يعني مع الحرب العالمية الثانية استطاعت يعني أن تعود بخير تمثل في دولة الرفاء في دولة الرفاء لون الدعوات المركزية والنشاط المركزي ما حصل هذا وكان بقية المركزية تتغون كان بقية الرأسمالية تتغون فهذا من باب المدافعة الله عز وجل يدفع الأفكار بالأفكار والمجتمعات نخيضة والطروحات بالطروحات وهكذا هذا كل من باب التوازن نكتفي بهذا القدر ونأتي الآن إلى الفلسفة الأمريكية يعني الصميمة الأمريكيان عندهم فلسفة واحدة ما قدموش أي اخرى. أخرى وهي الفلسفة البراغماتية بسموها العرب الفلسفة الذرائعية الفلسفة الوسائلية الفلسفة النفعية الفلسفة الوسي bragmatism هذه الفلسفة الأمريكية صميمة فعلا وأنشاها وشيد أركانها ثلاثة من الفلسفة الأمريكان شارلس ساندرا بيرس وويليام جيمس مؤسس علم النفس التجريمي وجون ديوي مشهور طبعا فيلسوف ملحد هذا وكبير ومن ناحية فلسفية قد يكون يعني أعظم الثلاثة حقيقة نعم بيرس هذا له جهود مشكورة معروفة في اللينغوستيك في علم اللغة أيضا أو في الميتا لغة وبني عليه الكثير لكنه ايضا كان فيلسوفا براجماتيا نعم وليام جيمس كما قلت مؤسس علم النفس التجريبي أشهر هؤلاء الثلاثة ويعني أعظمهم يدا على الفلسفة البراجماتية إذا ظهرت البراجماتية يذكر وليام جيمس مباشرة آه برجماتية معناها وليام جيمس آه. طبعا له أكثر من كتاب عن هذه الفلسفة منها كتاب مشهور يقع في زواء خمسمائة صفحة اسمه البراجماتية ليه شرح فيها إيه؟ منظوره لهذه الفلسفة ما هي البراجماتية؟ آه؟ ما هي إيه؟ طبعا براجما معناها العمل كلمة برغم عنها لذلك ربما تكون الفلسفة العملية أدق ترجمة من الوسلية والذراعية والنفعية النفعية فيه نفعية إيه؟ جنيل بنتام ومل شيء مختلف فلسفة الخلاقية مختلفة تماما فيه خلط يصبح الترجمة على كل حال هذه الفلسفة باختصار إخواني وإخواتي ترى أن معيار معيار التحقق من الحقيقة يعني صدقا أو كذبا معيار صبر الأشياء هل هي حقائق أو زيوف؟ أو الحقائق هل هي صادقة أو, إيه او كاذبة بعد ذلك لكي لا تكون حقيقة فيما بعد ليس هو إيه شيئا من المعايير التي درج عليها المناطق والفلاسفة من قبل والتي سنذكر منها ستة إن شاء الله في حلقتنا ربما إيه القادمة عن إبس تمروجة لدينا ستة معايير سنذكرها بالتفصيل لكن فلسفة الإبراجماتية فرى أن المعيار هو ماذا هو الجد والعملية النفع في الحياة الحياة الفردية والاجتماعية بالذات بعض الناس حاولوا أن تجنع البرجماتية يقول هذه الفلسفة ستقود إلى فوضى لماذا؟ لأن كل الناس طبعا أو أن كل أحد من الناس يكون لهم معيار ربما يختلف قينة أو كثيرا عن معيار الآخرين في الجدوى ما ينفع لديك ربما أي ضر عندي فولي المجمس قال لا أنا لم أقول هذا انا أتحدث بالذات عن النفعي المجموعي مش عن نفع الأفراد عن نفعي المجموعي حتى التجربة التي دعا إليها وليام جيمس وهو فلسوف نفسي تجريبي مؤسس علم نفس تجريبي عنده كتاب ضخم اسمه علم النفس وهو في علم النفس التجريبي كتاب مشهور جدا واخذ ومبيع علم النفس خدمة جليلة يقول حتى التجربة التي دعوت وأدعو إليها ليست تقتصر على التجربة الحسية بل هي أشمل وأعم تدخل فيها التجربة الحسية وتدخل فيها التجربة الباطنية والحدثية وتدخل فيها التجربة الدينية بعامة إذا باقتصار فلسفة البراجماتية تقول إذا أردت أن تعرف هذه الفكرة أو هذه النظرية أو هذه الطروحة هل هي الصحيحة أو خاطئة لا تبحثها كما يبحثها الفلسفة التخليديون إنما انظر إذا طبقت هل تجدي في الحياة العملية؟ هل يستفيد منها المجتمع؟ هل يسعد بها الناس؟ هل تساعد على تنمية حياتهم طرقة أفكارهم طرقية مدنيتهم إن كان إيه الأمر كذلك فحيها لن هذه الفكرة الصحيحة معناها قد تكون في حد ذاتها بالمعايير التقليدية للحقيقة قد تكون ماذا؟ متهافتة أو باطلة او متناقض قال لا يعني لي لا يعني لي هي براجماتيا صحيحة عجيب لذلك أحد الفلاسفة البراجماتيين وهو سانتيانا جوز سانتيانا هل براجماتيا كان أيضا؟ جوز سانتيانا نعم كان ملحدا؟ وكان يقول عن الإله إنه كذبة كذبة قال ما في شيء اسمه إله ولكنها كذبة مفيدة مفيدة قال ممتازة وليه جيمس كان مؤمنا بمعنى ما بطريقة الخاصة مسيحي بطريقة الخاصة لأنه كان يرى متأثرا بداروان طبعا وبهربر سبينسر وبالتطورين عموما أن الله تبارك وتعالى ليس كائنا بيرفكش ليس كائنا كاملا بل كائن يتطور استغفر الله العظيم آمن بالإله الناقص قال اله ناقص وبعدين عبر التاريخ وربما حتى تاثر بهيج لكن هيك تحدث عن تجلي الروح صح مش عن التطور للروح المطلق لا عن التجلي هو تحدث عن تطور وليس عن تجلي يتطور عبر عبر مراحل ايه التاريخ المختلفه قال انا اجد هذا الاله المتطور افضل واكثر يعني ايه سحرا من الاله التام الساكن سكونا مطلقا والذي لا يتغير قال هذا اله سلبي آه. هكذا طبعا هذا عقله وطبعا هذه الفكرة مش فكرة براجماتية <تصفيق> هذه الفكرة متافيزيقية وهي متهافتة جدا يعني هنا وليام جيمس لم يكن براجماتي. هذا براجماتيا هذا الطرح ليس طرحا براجماتيا هذا الطرح متافيزيقي وهو متهافت جدا الإيمان بإله يترقى مباشرة يثير سؤالا في أول درج البحث جميل جدا ما هي الدرجة التي بدأ منها ترقي الإله ويفترضنا أن عمر الكون نفترض مثلا 14 مليار سنة كما يقول الكوزمولوجيون جميل في اللحظة التي ظهرت فيها علاقة الخلق بين الخالق وبين كونه ما هي الدرجة التي كانت تمتع بها الإله من الكمال؟ لا بد ان تكون قبل 14 مليار طبعا هذا ايه حيقول لك كل الجنس ايه هذا سؤال معقد ما فكرتش فيه انت الان تضطرني ان احدد سرعه التطور الاله طبعا ايه اذا فيني اشوف انت ما شاء الله عندك احدد لي سرعه ايه جريها الاله هذا كيف بتطور في عندك معادله كويجن تحدد لك لا ما عنديش معناته فيرك كله عبث كلام فارغ هذا هذا اوهام يا أخي. فقط لانه هذا بسموها ايه السلطه هو عنده ايه رقم فلذلك عنده سلطة إنه, أنه يتكلم في أي شيء ونسمع أن نقول فلسفة لا نريد أن نتساءل نريد أن نراقش هذا الكون نصل الآن في علم الكوزمولوجيا أنه عندما انفجر قبل 13 مليار سنة 700 مليون سنة يعني قرابة 14 مليار سنة انفجر وبدأ يتمدد بسرعة الضوء العلماء المختصون مثل روجر بن روز يقول هناك معدل للدقة في التمدد وسرعة التمدد محكوم بشيء يفوق التصور البشري يؤكد ضرورة موجود الإله الحكيم العاقل الذي ايه؟ انبثق عنه هذا الانفجار بأمره يعني لأن هذا الانفجار لو كان أسرع او أبطأ بمعدل واحد على عشرة أس متين تلاتة وأربعين لا ما الكون مستحيل ولا ما وجدنا لكي نبحثه الآن وهو رقم مهول مخيف مالوش مصداق إلا ذاتي شيء فنرجع على وليام جيمس نقول له آه هالإله اللي كان عنده هذه الدقة اللي كشف عنها روجر بالروز ودقة ترقى إلى 13.7 مليار سنة يبدو أنه كان يتمتع بدرجة من الكمال اللانهائي صحيح؟ وأنت تزعم أنه كان إلهم بسيطا قزما دوارف وبدأ يترقى ومازان آه. حتى يرضي ماذا؟ يرضي غرورك غرورك آه بيقال لك كامل في ناسك على فكره في مسائل ال مسائل الالحاد اه سواء الحاد في ايه في الايمان او الحاد في الاسماء والصفات وذر الذين يلحدون في اسماء فينستهم بالله لكن تلحد ايه في الأسماء والصفات الالهيه طبعا لو الله موجود لكن الله علمه مش محيط يا اخي علمه غنف هذا الحاد صح ولا الله موجود اي بس مش على كل شيء قدير في اشياء لا خطر عليها من الممكنات طبعا مش من المحال في هذا مو في الاسماء والصفات إلى آخره أو. فالمشكلة لا تكون مشكلة نفسية لا يحب أن يعتقد أو حتى يعتقد بعامة أن هناك إيماء من هو أكمل منه هناك في كمال كمال مطلق لا ما في كمال كله ناقص كيف ما أقول شغلة نفسية إذن هذه حتى تكون إيه؟ أمورا إيه؟ نفسية أكثر منها إيه؟ أمورا عقلية أو شبهات عقلية أمور نفسية الله قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعن بالله في غير مؤمن الله قال المساله في كبر داخلي مش انه عنده ايه تشغيبات فلسفيه وتشبيهات عقليه لا الرجل عنده كبر في الداخل مش حد بيشعر انه في سلطه اعلى منه وهو مسؤول ايش إزاءها عنده حق مساءلته ما بدهش يعترف بالشيء هذا بقول انا بامن بالله بس بامنش بحسابي اخي يا سلام قلت انا بامن بالله اه قوه ما وراءيه خلقت الكون بس بامنش بالشرع وبالنبوات سموا الربوبيون زي فولتير وزي حتى سيرس حاق نيوتيد كالربوبي كثير من هؤلاء كانوا ربوبيين وقال موجود الله الله موجود وخلق وصوى وأبدع أهله وسهلا وانتهت مهمته زي أرسته أما تقول لي نزل كتب وشرائع وكذا وحيحسبنا ويحوق وكذا قال هذا ينعم به قال انا أنا مشتأليه أنا ربوبي كلام فارغ أنت متكبر عجرة فداخلية مش حاب أي مفهوم منه إيه أنا مرة قرأت لجوليون هاكسلي كان ملحداً وعلم أحياء يقول إيش يقول طيب لو كان فيه أنبياء لما لم نكن نحن أنبياء آه. نفس الشيء تشابهت خلوبهم الله قال صحيح لو لا علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعاتوا عتوا كبيرة كبر ليش محمد ليش فلان ليش مش أنا الله قال له كثير قبلك قالوها من زمان وكانوا جاهنا مش فلسف زيك وقالوها وحضركوا تقولوها مشكلة مشين مشكلهين والعياذ بالله فنعوذ بالله إيه من الكبر نعم طيب فهذه إيه لمحة إيه سريعة عن البراجماتية أو الفلسفة النفعية أو الفلسفة العاملية يعمل البراجماتية بسيط إن شاء الله لأنه انتهينا الآن تقريبا إيه من الجزء التاريخي إن شاء الله في الجزء الثاني المحاضرة نبدأ في مباحث الأنتولوجي أو مباحث إيه الوجود مباحث الوجود إن شاء الله تبارك وتعالى قلنا بالأمس في آخر ربما ساعة مباحث الفلسفة جرى تقسيمها في العادة إلى ثلاثة مباحث الوجود أو ما يعرف به ومباحث نظرية المعرفة الأبستامولوجي ومباحث القيم الحق والخير والجمال الحق والخير والجمال نبدا اليوم ان شاء الله يعني بالتعريف العام والوجيز بالمبحث الأول مبحث الوجود اونتولوجي ونعتمد منذ البداية على ان الانطولوجيا تساوي الميتافيزيقا طبعا هذا ليس موضوعا اتفاقيا لكن ادلته كثيرة وأكثر الفلاسفه على ذلك اذا قلنا مباحث الوجود هي الميتافيزيقا مباحث الوجود هي الميتافيزيقا او مكان يعني يدعى في البداية بالفلسفه الأولى بالفلسفه الاولى وهي الميتافيزيقا نعم طب ما معنى كلمه ميتافيزيقا فيزيقا الطبيعه وميتا ما بعد أو ما وراء ما بعد الطبيعه ما وراء الطبيعه في الحقيقة هذه التسمية لم يبتدعها ارسطو لهذا المبحث من مباحث الفلسفة الميتافيزيقا لا وانما اول من ذهب إليها هو الرئيس ال عشر للمدرسة الارسطيه المدرسه المشائية بعد وفاه ارسطو تعاقب عليها اساتذه تعاقب عليها اساتذه ال11 منهم كان يدعى اندرونيكوس اندرونيكوس في منتصف القرن الأول الميلادي في منتصف القرن الاول الميلادي ارسطو 300 تقريبا ايه 22 قبل الميلاد القرن الرابع توفي هذا بعده بكثير نعم يعني زهاء تقريبا اربع قرون إلا يسيرا او قليلا جاء اندرونيكوس اندرونيكوس حين قام بجمع اعمال ارسطو واستنساخها وإتاحتها الى الطلاب طلاب الفلسفه نعم بدا من اعمال الفلسفه التي بحث فيها ارسطو في الطبيعه جعلها في البداية وبعد ذلك، وصل إيه إلى أعمال أرسطو في الإلهيات أو في الفلسفة الأولى، الأنطولوجيا فقال إيه؟ هذه إذن هي ما بعد الطبيعة شفتوا يعني في الترتيب إيه؟ في سلسلة إيه الكتب هذه الطبيعة، كتب في الطبيعة، أعمال في الطبيعة، وهذه إيه تأتي بعدها بعدها في ترتيب إيش الكتب نفسها، فسمها إيه الميتافيزيقة بعد ذلك اصبحت اسما علما على هذا المبحث اه ونبتي يعني اصله يعني اذا سمعنا كلمه ميتافيزيقا نقول هي مبحث الوجود يعني الفلسفه الأولى الحكمه الاولى او الالهيات بالمعنى الاعم الالهيات بالمعنى ايه هذا هو طيب الالهيات بالمعنى العام أو الميتافيزيقا تبحث في ماذا تبحث في ماذا تبحث في الوجود مجردا يعني الوجود المطلق أو الوجود بما هو يعني الوجود بما هو وجود أرستو عرفها كذلك قال الحكمة الأولى تبحث في الوجود بما هو أو بما هو كذلك يعني في الbeing as being or as such or as such بما هو كذلك لا معنى الوجود بما هو كذلك الآن لو نظرنا إيه حولنا أيها الإخوة والأخوات سنرى أشياء كثيرة تسمى باللغة الفلسفية هذه الأشياء حقائق نرى حقائق كثيرة حقائق هذه يعبرنا بالمهيات هذه ألفال انتبهوا مترادفة نرى أشياء نرى حقائق نرى مهيات الكرسي ما هي فيه مهية سمها إيه؟ مهية الكرسي مهية الإنسان مهية الكوب مهية السقف مهية الصالة مهي... هذه كلها مهيات الكاميرا الكلام كلها مهيات صحيح آه. هذه المهيات طبعا لها لون اعتلاق بالوجود من مباحث الأنطلوجيا يمكن نتعرض لها إذا بقى وقت لك مباحث إيه؟ يعني بلا شك مهم ودقيق الأصالة لمن؟ الأولوية لمن؟ للوجود أو للمهية؟ أصالة الوجود او أصالة المهية هذا مبحث. لكن نحن الآن إيه فهمنا ما هي المهية حقائق الأشياء،, حقائق الأشياء التي تعين حدودها المهية هي حقائق الأشياء طبعاً التي تقع في جواب ما هو إيه؟ ما هو هذا الشيء فأنت تعرفه بالتعريف المنطقي المستجمع لشروطه بالتعريف المنطقي المستجمع لشروطه إذن ما هي ما يقع في جواب ما هو أي شيء هو إيه في ذاته لتعين حدوده التي تفصله وتميزه, تفصله وتميزه من الأشياء الأخرى من الأشياء الأخرى طبعا الأفصحة أن نقول يفصله من وليس عنه يعني كثيرا نحن في العربية يفصله عنه لا يفصله منه يميزه منه وليس عنه آه فهذه هي إيه المهية علاقتها بالوجود كما قلت عن إيه مبحث فلسف كبير ودقيق الأصالة لمن والأولوية لمن عموما نحن إذا نظرنا أيها الإخوة في أي يعني إنعكاس لشيء عياني في الذهن الإنساني فإنما ينعكس في شكل ما يعرف في المنطق بالهلية البسيطة بالهلية أي البسيطة فمثلا نقول الكوب من خزف الكوب من خزف هذا الـ proposition أو هذه القضية فيها طرفان طرف وقع في إطار الموضوع وطرف آخر وقع في إطار المحمول يعني مفهوم في الموضوع ومفهوم في المحمول عشان نشرح هذه ببساطة ربما إيه لبعض الإخوة والأخوات ما معنى الموضوع وما معنى المحمول باللغة العربية أو باللغة النحو وهي أيسر من لغة المنطق الموضوع يعني هو المسند إليه عند البلاغيين عند علماء البيان او هو الموصوف خلينا نقول الشيء الموصوف فلما نقول إيه الشمس مثلا طالعة من الموضوع الشمس من المحمول الصفة المسند يعني بلغه علماء البيان بلغه المنطق بسموه ايه المحمول المحمول هو الصفه او هو المسند والموضوع هو الموصوف او المسند اليه الشمس طالعه والمجموع من الموضوع والمحمول قضيه هذه القضيه تمام اه ايش في مفهوم في الموضوع ومفهوم ايه في المحمول احد هذين المفهومين ماهوي والاخر مفهوم وجود او موجود في العربية لا يظهر هذا دائما بشكل واضح في اللغات الهند الأوروبية يظهر مثلا يعني بالإنجليز مثلا لابد بد من إز صحيح؟ يكون إست بالفارسية إست بالألمانية يكون الكوب يكون من خزف يعني موجود من خزف كائن من خزف ها؟ لكن موجود هي از إز الكوب موجود من خزف يعني كوب خزفي موجود آه. إذن هذا الكوب الخزفي آه مفهوم ماهوي موجود مفهوم موجود صحيح وهو مفهوم فلسفي لأن الوجود إيه؟ مفهوم فلسفي وليس مفهوما منطقيا وهو أكثر مفاهيم بداعة وهو أكثر مفاهيم بداعة في نهاية الدرس اليوم إن شاء الله سوف نعارج مسألة كيف يتوصل الذهن آه إلى استمداد المفاهيم الماهوية وكيف توصل إلى استمداد المفاهيم الفلسفية زي مفهوم الوجود مسألة طبعا لم تبحث السؤال الثاني لم يبحثه أحد قبل الفيلسوف الإيراني المعاصر المرحوم محمد حسين الطبطبائي الوحيد الذي حاول أن يتصدر لجواب هذا السؤال فلسف لم يتكلموا فيه قال الوجود مفهوم بدهي وأبده المفاهيم خلاص كيف نتحفى عليه ما تكلموش عن مفهوم فلسفي لابد أن نعرف هو عنده محاولة موفقة إلى حد بعيد ما شاء الله فيلسوف ضخم كان فيلسوف عقلي بلا شك الرجل آه. من الكبار. صاحب إيه أسس الفلسفة وطريقة الواقعية وأنا أنصح بهذا الكتاب كتاب بسيط أسس الفلسفة وطريقة الواقعية روشرياليزم كتاب فارسي وترجم منه مجلدا هو في حدود أربع مجللات الأسف لم يترجم كله الآن ممتاز بتعليقات إيه مرتضى مطهري وهذا فيلسوف أيضا راسخ القدم من أحب يتعلم الفلسفة الإسلامية بتعمق جزل فليقرأ تعليقات مرتضى مطهري على شرح المنظومة اه لمهدي السد شرح ممتاز ممتاز وعميق جدا ويحل اشكالات كثيره فلسفيه نعم في مجلدين كبيرين في اربعه اجزاء نعم على كل حال نعود اذا مترجم, مترجم نعم مترجم مطبوع في بيروت اه هاي تعليقات مطهري على, على شرح المنظومه لمهدي السد زواري نعم أربعة عزاء في مجلدين ممتاز كتاب قمة حقيقه نعم. في شرح السد زواري نفسه على المنظومه مطبوع ايضا بالعربي لكن تعريقات مطهري ممتازة لو يشتغن عنها على الاطلاق. نعم فكما قلت لكم إذن نحن نراحظ الماهيات واعتلاقها بالوجود كما قلنا موضوع بحث فلسفي سنعود إليه لاحقا إن شاء الله ربما غدنا أو كذا الممّا علينا طيب لكن الآن نحن يمكن أن ننطلق من هذه الكثرة الماهوية الكثرة الحدودية لنصل إلى ماذا؟ إلى الوحدة لنصل الى. الوحدة ما الذي يوحد كيف يمكن أن هذه الكثرة تتوحد على حد ماذا على حد الوجود على حد الوجود فالوجود أيها الإخوة الذي لا يتعين ولا يتشخص يعني في مهيات محددة هو هذا الوجود بما هو being as being أو as such كما قلنا كما عرفه أرستو الوجود في حد ذاتي بما هو الوجود بما هو بغض النظر عن أي تعين ما له هذا مبحث الميتافيزيقة إذن الوجود مبحوثا فيه أيها الإخوة من زاوية ماذا؟ من زاوية الوحدة لا من زاوية الكثرة أو من زاوية التجانس لا من زاوية التخالف طبيعا العقل لكي يبحث في هذه المسألة لابد أن يكون يعني بلغ ذروة عالية من التجريد هو هذا. والعقل الفلسفي عقل تجريدي بلا شك من هنا صعوبة الفلسفة من هنا صعوبة الفلسفة من هنا صخط التجريبين والحسين على الفلسفة المتفزيقية لأنها تبعد عن المعطئي الواقعي الحسي المباشر وترمي بنا في أحضان ماذا؟ المجرد هذا المحيط الطمطام الذي يضل فيه يعني حتى الخريط لكن هي كذا هناك لواحق للوجود, للوجود ما معنى لواحق للوجود؟ لكي نكون التعريف دقيقا تبحث في الوجود بما هو وفي لواحق الوجود بما هو لواحق هي النعوت يعني والمعاني التي تليق بالوجود أيها الإخوة بغض النظر بغض النظر إيه؟ عن أي ما هي اكتسبت إيش التعين في الوجود لا ما ننظر برضو إلى المهية عجيب زي مثلا يعني العرض والجوهر أحسن منهما أقوى منهما مثلا العلة والمعلول الثابت والسيال الوجود بالقوة والوجود بالفعل الوجود بالقوة والوجود إيه؟ بالفعل هذه الأشياء كلها تسمى لواحق الوجود يبحث فيها الفلسوف الميتافيزيقي كل واحد فيها مبحث وكلام ونقشات وخلافات إيه؟ كبيرة ومعقدة نعم طبعا في البداية إلى مقابل ديكارت أيها الإخوة كانت تعتبر الفلسفة الأنطولوجية أو الميتافيزيقية ذروة التفكير الفلسفي كما قلت لكم قبيلة قليل نحن ننتقل ما الكثرة إلى ماذا؟ إلى الوحدة من التشتت إلى, إيش؟ إلى التجانس وهكذا نصل إيش؟ إلى القمة جاء ديكارت وعكس الآية قال لا أنا سأبدأ من الميتافيزيقة ومن الميتافيزيقة كجذر أبدأ منه سأنتهي بعد ذلك إلى الطبيعة وإلى العلوم إيه؟ الأخرى ولذلك شبه عمله بأنه يبحث في شجرة شبه الفلسفة عمون بشجرة قال جذورها هي إيش؟ الميتافيزيقة جذعها الطبيعة الفيزياء وأما فروعها فهي الطب والميكانيكا والهيئة الفلك الأستروني وما إلى ذلك فعكس الآية فبدل أن تكون الفلسفة هي ذروة البحث فانتبهوا مش في الأهمية, الأهمية هي أهم عنده أساس برضو وعندها أولئكم هي الأهم أيضا لأنها الذروة لكن سير البحث سير البحث صار معكوسا جعلها البداية والعلوم الأخرى هي النهاية الفلازف التخليديون كانوا يسيرون سيره متعاكسا يبداون من هذه الأشياء ثم ينتهون الى ايش الى الميتافيزيقيا على أنها ذروه البحث الفلسفي ذروة البحث الفلسفي في ملاحظه أيضا مهمة لدراسي الفلسفة نفضي بها الفلاسفه قبل المحدثين الفلاسفه يعني في العصور الوسطى وفي العصور القديمه كما ايه كما راينا لدينا ثلاثة اعصار اذا الفلاسفه قبل المحدثين كان لا ينسب كان لا ينسب إلى واحد منهم فلسفة أنطولوجية خاصة لا خلص هي متافيزيقة الكل يتحدث فيها لا نستطيع نقول هذه متافيزيقة خاصة مثلا إيه بإبل رجل بشكل واضح لا صعب آه. بخلاف ما صار في العصر إيه الحديث عكسوا الآية مرة أخرى عكسوا الآية مرة أخرى هذه ملاحظة بلاحظة ثانية الفلاسف الأخدمون والوسيطون أيضا كانوا ينطلقون من الأنطولوجيا إلى نظرية المعرفة يعني دائما كانت إيه؟ مذاهبهم ونظرياتهم في باب المعرفة تعكس ماذا؟ موقفهم في الأنطولوجيا هكذا هذه التناغم مع هذه الفلاسف المحدثون بدأ من جون لوك وربما حتى قبله بقليل إلى الآن عكسوا الآية فبدأوا بالبحث إيه؟ في الأبيستيمولوجيا وصار بعد ذلك موقفهم من قضايا المتافيزيقة يعكس ماذا؟ موقفهم من نظرية المعرفة هذا مهم كناحة منهجية في دراسة إيش؟ يعني المحصولات الفلسفية المختلفة المحصولات الفلسفية المختلفة طيب أنا ذكرت في الجزء التاريخي قبل قليل أن كانت رؤم أنه تصدى للميتافيزيقة إلا أن الميتافيزيقة شاهدت ازدهارا وانتعاشا واضحا بعد إيه؟ بعد كانت على يتنامذته صحيح لكن هذه كان في الدائرة الألمانية في الدائرة إيه؟ الألمانية بخلاف الدائرة الإنجليزية لم تنتعش فيها الميتافيزيقة إلى اليوم بالعكس الإنجليز يمينون الفلسفة إيه؟ الوضعية والحسية والتجريبية وفي القرن العشرين الفلسفة التحليلية الفلسفة التحليلية الأمريكان نفس الشيء تقريبا صورة مشابهة إيه؟ من الإنجليز لم يهتموا آه بالفلسفة إلا ما يعني فلسفة قلة جوزايا روس مثلا عنده اهتمامات وعنده كتب منشورة آه منشورة ومتاحة لكن قليل, قليل عموما آه نأتي الآن إيه؟ إلى برضو إلماعة سريعة عن مذاهب الفلاسفه الميتافيزيقيين في تفسير الوجود في تفسير الوجود طبعا هناك اتجاهان عامان ورئيسان الاتجاه المادي ويسمى بالفلسفه الماديه أو اصاله الماده ماتراليزم والاتجاه الروحي او الاتجاه الروحاني الاتجاه المادي اسم على مسمى ها ينفي وجود الروح ويبالغ فينفي حتى ايش لياقات العقل ويجعل كل شيء مجرد ما وظائف للماده ونتائج لحركة ونشاط المادة يعني حقيقة العالم وحقيقة الوجود حقيقة ماذا؟ مادية ليس أكثر من هذا طبعا كل المناحدة يتقيلون هذه الطريقة طيب الفيلسوف المادي إذا أخذ بهذا المبدأ وحده وفسر به الوجود ننعته بأنه فيلسوف واحد والواحدية منزم واحد عنده مبدأ واحد يفسر بالوجود ما هو؟ المادة يقول لك المادة ليس الروح أو العقل. وبالإذا يقف أصحاب النزعة الواحدية ايضا العقلية أو الروحية لكن عمورنا نسميهم النزعة الروحية أو المذهب الروحاني أو أصالة الروح ويرون أن جوهر العالم وحقيقة العالم والمبدأ الذي يمكن أن يفسر به العالم بما فيه ظواهر العالم المادية كل ظواهر مادية أنه مبدأ روحي أو روحاني الروح يعني أو العقل بعضهم يقول الله يعني بشكل عام هكذا ما في مشكلة لمهم هو مذهب إيه؟ أه؟ روحي أو عقلي أو تأليهي وأيضا هؤلاء فلاسفة واحديون لأنهم يكتفون بماذا؟ بمبدأ واحد يفسرون به كل شيء ويعزون إليه إيه؟ تفسير كل الظواهر أيضا واحديون هؤلاء إذا وجدنا فيلسوفا يفسر العالم بمبدأين فنقول هذا فيلسوف ثنائي أو إثنيني مذهب الإثنينية دوليزم ومش الإثنينية لا إثنينية نسبة إلى إثنين واحد إثنان مذهب إيه الإثنينية دوليزم كالذين يقولون لا الوجود لا يمكن أن يستقل مبدأ واحد بتفسيره هناك ظواهر أو ظاهرات كثيرة صحيح يصح تفسيرها بمبدأ روحي موجود لكن هناك إيه ظواهر لا يمكن ولا يصح تفسيرها إلا بالمبدأ إيه إلا بالمبدأ المادي فإذا نحن نعتمد إيه مقاربة ثنائية في تفسير الوجود الروح والمادة يقال هذا فريسوف ماذا؟ ثنائي ثلاثمائة قبل الميلاد يعني قبل أرسته بحوالي خمسين سنة وفاته آه. وتحدثنا بالأمس عن نظرياته في الذرات الجواهر المفردة التي يقول انها دقائق صغيرة جدا لها أشكال مختلفة نعم دائمة الحركة والنشاط لا تقبل القسمة بالفعل لكن تقبلها بالذهن بالذهن يمكن أن تنقسم لكن بالفعل في الواقع لا, لا تنقسم بحركتها وتواليفها وتعالقاتها تتكون الأشياء المختلفة كل الأشياء تتكون من تعالق هذه الأشياء اذا نفكر الارتباط بين هذه الاشياء المتراكبه المتعالقه يحدث ماذا الفساد بلغة ارسطو الكون والفساد اه التركب والبناء ثم ايه الانحلال ديكه نوع من الذكيه او اه الانحلال هكذا فسر العالم بطريقه ماديه من هنا نستطيع ان نفهم طبعا تصدى له الثلاثه الكبار سقراط أفلاطون ارسطو كانوا ضد ديموقريطس ولم يقبلوا هذه النظريه الماديه في تفسيره العالم والوجود لكنها بتعثت من جديد على يد الفيلسوف المشهور إبكور إبكور يعني إبكور أعاد فلسفة ديموكريتس المادية وأيضا الشاعر الروماني الملحد ليكوريتس أعاد أيضا الحياة لهذه الفلسفة المادية من هنا نستطيع أن نعرف لماذا كانت رسالة الدكتوراه لكارل ماركس عن ديموكريتس وعن إبكور لأنهما فيلسوفان ماديان طبعا اخترى أن يكتبوا استنت الدكتور عن هذين الفيلسوفين ديموقريطس قور عشان يؤسس ايه في العصر الحديث في العصر الحديث نعم طبعا الماديه في العصر الحديث وجدت دفعة هائله بفضل من بفضل العلم وبالذات بفضل العالم الكبير النابغ السير اسحاق نيوتن المتوفى في اول القرن ال عشر في اول القرن ال عشر تقريبا 1917 او كده اسحاق نيوتن ليه اسحاق نيوتن طبعا كما قلت لكم كان يعني عالما هم بسموه عالم وفيلسوف طبيعي كانوا بسموه هيك فيلسوف طبيعي عنده كتابه الشهير الكلاسيكي اه اسمه ايه المبادئ الرياضيه للفلسفه الطبيعيه ايش الفلسفه الطبيعيه الفيزياء هيك هو اه سما ضخم آه. أعظم كتب إسحاق نيوتن المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية فكان يعد فيلسوفا يعني لكن هو لغتاني الآن كما تقرر الأمر هو عالم عالم طبيعي عالم طبيعي بلغتهم فيلسوف طبيعي كما سمى كتابه آه. كان ربوبيا لم يكن تألهيا يؤمن موجود الله يؤمن بعناية الله بالكون بالكون آه. لكن ليس بالإنسان عن طريق ايش عن طريق الشرائع والنقوات مع انه كان يقرط الكتاب المقدس يصلي احيانا كذهب الكنيسه لكن اعتقاده الصميم بالربوبيه فقط مثل الربيين الذين شاعت هذه السرعه في زمانه كان يرى أن الله يعتني بالكون لكن بشكل متقطع ليش لان الله تبارك وتعالى خلق الكون و يعني نظمه بقوانين بثها واجعلها سارية في تضاعيفه وأنحائي هي التي تتكفل بضبط كل شيء فيه لكن يحدث بين الحين والآخر ولو على فترة متباعدة تراكم بعض الاستثناءات والاخطاء البسيطة فيظهر شذوذ في الظواهر الكونية الطبيعية والفلكية فيضطر الله صفه العظيم أه يعني عامل وش متقن بالمئة في المئة يعني فيضطر الله تبارك وتعالى أن يتدخل لإصلاح هذه الخطأ طبعا واضح أن الله يعني ليس كذلك وإلى المسألة كذلك واضح أنه قصور إيش؟ العاقي العلم البشري يعني النموذج الذي بناه إسحاق نيوتن والنماذج السابقة عليه والتي اعتمدها واصطنعها في تفسير العالم علميا يبدو أنه كان فيها قصور, قصور واضحة يعني مثلاً للشدود في حركة عطار مثلاً ميركوري، الكوكب هذا لم تستطع فيزياء نيوتن أن تفسره لم تستطع، فاشل نيوتن, نيوتن من الذي فسره لأول مرة؟ ألبرت أنشتاين في النسبية العامة فسره بدقة شديدة جدا. طبعا نموذج أوسع وأكثر إذا كان مرونة تطور العلم نيوتن لم يؤمن بهذا وهذا المفروض يكون تواضع العالم لكن وين التواضع إذا لم يكن لديه أي تصور ديني دقيق؟ آه. آه. فقالك لا قال لك هذه ايه اخطاء القوانين التي يضطرب بها أن يتدخل هذا الاله لاصلاح وملء الفجوات الجبس لذلك سمي بسخريه هذا الاله اله الفجوات انه فقط شغله لما ايه لما تظهر ثغره معينة يضطر يعني ياتي لكي ايش يسدها ويعيد الامور الى ايه الى, إلى انصبائها يعيد غير صحيح. آه. على كل حال نيوتين كان كما قلت لكم كساء العلماء في عصره كان عالما طبيعيا ميكانيكيا يؤمن بالنموذج الميكانيكي وهو نموذج مادي ونموذج حتمي تحديدي آه. كل شيء مضبوط بالرياضيات بالحساب ما عدا هذه الفجوات فقط كما إيه ذكرنا قبيل قليل آه. والكون يدير نفسه بفضل هذه القوانين يمكن لو أتيح أثلان مثلا يسموها الشروط البدئية معرفة الشروط البدئية لأي ظاهرة أن نتنبأ بما ستقول إلى بعد مئة سنة بعد ألف سنة حتى بعد ملايين السنين ولذلك لما ألف أي أحد برضو إيه العلماء الطبيعيين والعلماء الطبيعة والفلك وكان علماً ميكانيكياً مثل نيوتن وأكثر حتى مبالغة وهو السيري لابلاس الفرنسي ألف مسرعته الفلكية والطبيعية في ست مجلدات وأهدها إلى نابليون فنابليون قرأ أشياء فيها طبعاً هو لا يعرف هذه الأشياء بعدين قال له يا لابلاس بلغني أنك أنت لا تؤم بالله يقول أنك لا تؤم بالله قالوا لماذا لا حاجة لمن به قالوا كيف لا تؤم بالرب قالوا لا حاجة قالوا العلم يفسر كل شيء يكون منظم كل شيء بقوانين آه. ثم استثلى يقول آه. لو عرفت أنا الشروط آه. لأي ظاهرة تحددها أيها الإمبراطور أنا أستطيع أن أقول لك ما ستقول إليه بعد مليون سنة طبعا هذا غرور وغطرهه كبيرة هذا كان يسمى التفكير الخطي لينير يعني تفكير خطي لانه الفيزياء كانت خطية صحيح الفيزياء معادلات ما تضعوه في اليمين تجدوه في الشمال وقال هذا الموضوع ساءن هكذا متى حدثت ايه الهزة في اوائل القرن العشرين 20 مع ميكانيكا الكم اه بدات الامور تبدو انها غير خطية لكن ها تمسكنا الحق. ضرب الثانيه القاسمه يا في سبعينيات القرن ال أو السبعينيات مع الكيوس مع الكيوس تيري نظرية الشواش أو الفوضى أي قال العلماء أن الكون ليس إيه محكوما بنظم خطية على الأقل إلى الآن نظم شواشية ليست إيه نظما خطية طبعا هذا أزعجهم جدا جدا جدا ويعني خفف من غلواء من غلواء غرورهم وغطرستهم وعدنا الآن مرة أخرى طبعا أنا أستغرب من بعض أيضا الملاحدة العرب الذين يدعون ها استنادا إلى الكيوس هذا أن الله طبعاً غير موجود مستحيل بالحكس الآن الحاجة إلى وجود إله يدبر هذا الكون ويسيطر عليه يعني أكثر من أول مئات ألاف المرات حقيقة ووجدنا أن هذا الإله تبارك وتعالى الذي تعرف علينا في القرآن الكريم هو الإله المناسب الوحيد الأوحد الذي يمكن أن يتعامل مع كون يبدو أنه كون ماذا هو يولاني أو شواشي كأوتك يعني إله القرآن ليش طيب؟ لأن هذا الإله أفاد أنه لا تسقط ورقة إلا يعلمها لماذا يعلمها؟ ابن سينة كان يقول لا مش شرط ابن سينة متأثرا بأرستو شيخه ومعلمه الأكبر قال لك الله فقط مشغول كما قال أرستو بالتفكر في ذاته أرستو كان يعتقد أن أعظم الشيء يقوم به الإنسان الفاضل الكامل هو الفكر والفكر أعظم ما يكون إذا كان في أمور إيه؟ في أمور كامة وأمور شريفة وأشرف الأمور وأكملها وتمها هو الذات الإلهية ولذلك يقتصر تفكير الله في, إيش؟ في ذاته أما الكون الله مرهش علاقة به هذه الأصول البعيدة للتفكير الفيزيائي الفلسفي الميكانيكي عند أرستو عند أرستو. أرستو أرستو اعتقد أن الله بلغة عصرنا كأنه فعلا صنع هذه الساعة الكونية المهيبة وعبأها وملأها ثم تركها أي تسريش لحالها على وجهها حالة بدقة شديدة جدا جدا هذا هو. أحيانا نيوتن تحتاج من لها من الجيد عشان تستعيد الحركة إلى الفجوات هذا هو وفيما عدد ذلك أعتقد أن الله كان إيه وما زال مشغولا بالتفكر في ذاته لا باهتم بينا لا ببعثنا رسول ولا أنبياء ولا شافش بنفعه ولا بهمه ولا يعلم الجزئيات ها أي شيء جزئي الله لا يعتني به غريب ابن سيناء للأسف لدي أرسطه في هذه المسألة وأنكر علم الله إيه بالجزئيات قال علم الله فقط اقتصع الكليات أما الجزئيات الله لا حاجة إيه له بها لذلك انا قلت مرة العبقرية قد تتورط في غباوة في لحظة تخليد أي عبقري ماهما كان ذكيا إذا سمح نفسي أن يقلد قد يقع في غباوة ابن سيناء عمر مكان غبي ابن رجل ذكي جدا جدا آه؟ تورط في الغباوة لما كان مقلدا إيه لأرسته يا أخي أنت مسلم عساس بس هو مسلم إسماعيل كان باطني أنت مسلم لو قرأت القرآن علي يخنعك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تسقط مورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب آية مذهلة هذه الآية أنا متأكل أي عالم يشتغل في الكيوس الثيرة هذه لابد أن يبخع أمام هذه الآية يقول عجيب يعني هذا الرب هكذا يصور نفسه؟ معناها في عنده يفيدنا أن سقوط ورقة الشجرة مهمة جدا لكي ترصد وتكتب وتزبر في كتاب مبينة وتعلم مهمة طبعا مهمة لأنها قد تسبب إيه عاصفة أو إعصارا أو طوفانا في بلد آخر كمان هذه نظرة الكيوس وهذه أهمية إيه أن الله يعلم كل شيء لا إله إلا هو أن الله يعلم كل شيء ويحوط بكل شيء إذن هذا الإله نعم يتناسب تماما مع تفكير إيه الكيوس هذا طبعا الله هو الذي يدبر هذا الكون لا إله إلا هو كل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بحسبان الشمس والقمر بحسبان على مجاهد جماعة الحزاب مش حساب واحد حزابات كثيرة حزابات كثيرة معقدة عشان تنتظم هذه الظاهرة تنتظم هذه الظاهرة على كل حال المهم أن الفيزياء النيوتونية بشكل عام للأسف دعمت المذهب المادي الميكانيكي ها؟ على حساب المذهب الروحي فرسخت جذور النظرة المادية الميكانيكية طبعا. وجدت يعني إيه هذا المذهب يعني ذروته مع النظرة الميكانيكية طبعا بعد ذلك وجدنا من الماديين من يفسرون كل الظواهر الروحية والمعنوية على أساس أنها تجليات لنشاط المادة كفانيس كتب يقول مثلا التفكير مجرد إفراز للدماغ الدماغ يفرز مش ماده يفرز التفكير عجيب تفكير مش شيء مادة طيب افراز الدماغ كمان بتفرز الكبد الصفراء بس الصفراء مادة يعني حتى هذا القياس قياس غبي صح ولا اي كبنيس اه انت يفرز الدماغ الفكر كما تفرز الكبد الصفراء الكبد تفرز صفراء صحيح ماده تفرزها ماده وهذا صحيح لكن انت تحدث عن لا ماده وين القياس هنا هكذا. يعني اه فقالوا حتى التفكير هو مجرد شيء من وظائف الماده بلغه ماركس الجدلي الماركسي قال لك التفكير هو هو منتوج لماده شديده التعقيد والتنظيم لماده الدماغ هذه في مواد أقل تنظيما وقلت ركبا ما تقدرش تنتج الفكر لكن بهذا القدر من التركيب والتعقيد آه والتنظيم بدأ بدا يظهر لدينا الفكر انا اقول لكم هذا كلام لا لا معنى له كلام لغويا هيك لكن ليس له اي دلاله علميه وفلسفيه صف كلامه خلاص صف كلام في المقابل ها انا قرات ابحاث عالم الفسيولوجيا الشهير جدا الحاصل على جائزه نوبل ها فينفيلد ابحاث من اعجب ومن اروع ما يكون فينفيلد هذا قضى حياته يبحث في الدماغ والاعصاب هذا تخصصه الأصيل هذا الرجل مات معترفا بانه لم يفهم بعد وليس ما سهل يفهم أحد كيف نبصر فلا أقسم بما تبصرون قال لا أنا لا أفهم طبعا أنت أسأل أي طفل في العديد قال لا, لا سهل جدا جدا أنا أشرح لك فكيف لو كان طبيب مغلوم قال لا لا سهل سهل لا لأن أنا لا. بن فلتا له أستاذ الأساتير في هذا المجال قال لا لا لا أفهم ولا واحد بيفهم كل هذا الكلام السخيف من جراء كتب العلم والانعكاس والتصالب بعدين هذا كله كلام وصفي لا يفسر شيئا فيلد عاجز قال انا عاجز ان افهم بحث طويل كتاب اه كيف انه في داخل هذا العلبة السوداء الهلامية اللي اسمها البرين او الدماغ سوداء مظلمة ولا داخل فيها قطر ضوء تخيل طبعا ولا شيء كيف هناك يتم رؤية الالوان ايه من ايه الله الله يغسن بهذا لا إله إلا هو يا أخواني ما في شيء معجز محير والله العظيم معجز ومحير آه. قال أنا لا أفهم ولا أظن أن أحدا إيه يفهم هذا ما في. في شيء غير مفهوم طبعا نشوف في المقابل مثلا الفلسفة الروحانيون أنسا تحدث عن المذهب الروحاني بذكاء ذكاء شد وأعمق وفيهم الفلسوف الحيوي الكبير هنري بيركسون الفرنسي قال لك أنا لا أمكر العلاقة مثلا بين النفس والبدن موجود في علاقة بين النفس والبدن كما لا انكر العلاقه بين الدماغ والفكر في علاقه لكنها ليست علاقة علليه ليست علاقه علليه ليس الفكر معلولا ايفكت اثر لماذا للدماغ بس في علاقه وهنقول كيف ما فهمناش يعني كيف في علاقه بس مش علاقه علليه طبعا علاقات ممكن تكون مش علاقات علليه يعني هيجل اللي بنتكلم عنه لما تكلم مثلا هيجل عن علاقات الاشياء في الوجود قال الأشياء الوجود متعالقة بس العلاقات اللي بينها وبينها وبين الروح المطلق مش علاقات فلسفية ومش علاقات عليها سببية علاقات منطقية, منطقية مثلاً هذا الضرب من علاقات حنشوف اليوم حليفهم بدقة ان شاء الله هذا بقي الوقت إيش الفرق بين إيه المفاهيم المنطقية وبالد birlikte وبالتالي بين العلاقات الفلسفية والعلاقات العلاقات المنطقية سنضمن هذا من تجن طيب نعود الآن وهذا حين يدخلنا في المذهب الروحاني في تفسير الوجود كيف نثبت علاقة بين العقل والفكر لكنها ليست علاقة علا ومعلول والعلاقة موجودة أنا سأوضح لكم هذا طبعا بدايات الفيزيولوجيا الحديثة علم وظائف الأعضاء كيف كانت؟ كانت تجريبية نأتي إلى الدماغ مثلا ونعطل فيه إيش شيئا ونشوف الأثر لأثر مثلاً إيه؟ اليد إيه؟ تشل آه معنى هذا الذي يؤثر على اليد البصر مثلاً يعتريه غباش السمع لكذا هكذا كانت البداية فطبعاً اقتنع هؤلاء وفي رأسهم الطبيب والفلسوف الفرنسي النادي كلود بيرنار صح كتاب مقدنا في الطب التجريبي كتاب يعني مادي صرف في زباق 300 صفحة مادي صرف آه. آه. قال اخو واضح هايو معناها الأشياء كلها بما فيها عادية السمع والبصل والفكر فعلا هي ظواهر وأثار ومعلولات لإيه؟ للجزء الماتي فينا وهو الدماغ مثلا هذه القضية لا هذا تبسيط مخل ولذلك بيركسون هنري بيركسون درس هذه المسألة لسنوات متطاولة واضطر أن يقرأ في هذه العلوم قرأ في الفيزيولوجيا وقرأ أشياء كثيرة كثير جدا هذا الفلسوف الفرنسي الكبير وانتهى أيضا إلى إثبات العلاقة لكن قال هذه العلاقة فعلا ليست علاقة علاقة علا بمعلومة سأوضح هذا المثال أكثر إيحاءة إي إن شاء الله التلفاز، جهاز التلفزيون هذا من ينكر أن بين جهاز التلفاز أو التلفزيون وبين البث الأثيري إن جهاز التعبير لا يوجد شيء في الفيزياء اسمه أثير بس لحدنا نسموه ما في شيء اسمه أثير بين هذا البث الأثيري أنه في علاقة لا في علاقة واضح جدا انت ما لم تفتح الجهاز هذا لن ترى المسلسل صحيح؟ كويس اذا فتحتوا على المسلسل اذا في علاقة ممتاز بس اي نوع من العلاقه هنشوف اي علاقة عرض هذا كله استقبال مش تخليق اه ومش علاقه ايه علية في اطار ايه إنجاز الشيء او تخليق الشيء 2 لو جينا على الجزء المختص باللون الأصفر من الالوان الثلاثه تختلف الوان المعروض صحيح تختلف تماما تظهر الصوره بس مختله اموري هي معناها فعلا في علاقه واضحه يخلي. لو جينا عطلنا ايه تشيب معين ولا فرانزيستور تختفى الصلاة بالكامل صحيح؟ ما فيه فهيأتي فيرسوف مادية ما شاء الله مثل كرود برنار ومثل ايه كاباني صغير ما يقول لكها؟ وبروخنار مثلا وإنستيكل الألماني ويقول لها قلنا لكم المخ مصدر التفكير زي ما التلفزيون مصدر ايش؟ المسلسل طبعا ولا واحد ايه بتخبر فكرة ان التلفزيون مصدر ايه؟ المسلسل مع انه العراقات واضحة خرب هنا بيخرب شيء، أي هو ما عطل هذه بتعطل الصوت وبطل ينطقي هذا الجهاز معناها يا أخوة المصدر، لا مش المصدر لحد الآن نحن عارفين طبعا النتيجة هو جهاز عرض وبغير هذا الجهاز لا يمكن استقبال إيش؟ هذا البث بشكل إيه مفهوم لنا مرء ومسموع، صحيح؟ لماذا لا تكون علاقة الدماغ بالفكر على هذا النوع مثلا؟ طبعا؟ معناها الفكر هذا والواحي والإدراك ورؤيه الاشياء وسماع حقائق الى الأخير اخره من حق الهيه مدد رمضاني عطاء الهي والدماغ هذا شرط ومهم جدا طبعا جهاز استقبال لازم يستقبل هو ويعيد معايش هذه الاشياء وينتجها بشكل ايه افكار وصور ويعيد انتاجها كما ان التلفزيون طبعا ايش باخذ باخذ شيء اللي انا رافعه هواء احنا هو الصحيح لو بنعيد هذه نعيد انتاجه او ايه تصنعه التلفزيون يفعل هذا الدماغ برضه يفعل هذا لو اختل شيء يختل فيه شيء فيه شيء. في المنتج في الأثر زي ما في التلفزيون تماما لكن مش هو المصدر واحد يقول لي لا هذه طريقة ضعيفة في الاستدلال العلم والفلسفي طبعا ضعيفة ليش لا تقوم على ايه الانالوغي على المشابهة ومش شرط ان يكون ايه الدماغ تلفزيون ليه ممكن في فروق رئيسية لا هنذهب كمان خطوة روحية للأمام عشان نستوتق من صحة من تهينا اليه كيف كالتالي اذا كان الدماغ هو مصدر التفكير والمصدر العتيد للتفكير إذا لازم وعلى طبعا حد خول كل الحسيين والتجريبيين لا يوجد في العقل شيء لم يوجد من قبله في الحس يعني لازم يكون في خبرة مادية في الأول وبعدين بيشيء العقل هيك هم يعتقدون مساكين جميل جدا معناها أنا على مستوي كفرد أو أنت أو هي أي واحد فينا مستحيل أنه يخبر خبرة من مسمائي فكرية أو عقلية ملهاش أسس مادية في حياتي وخبراتي هو أكيد هذا في جهازه هذا صحيح لكن نحن نرى كل يوم العكس كيف؟ في أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة مثلا أنا الآن في المنام أنام أرى رؤية تتعلق بك وبعلاقاتك مثلا مع أولادك وآتي أخصها عليك وأقول لك حصل كذا أنت طبعا يسخط في من أين عرفت هذا؟ هذا بالضبط ما حدث أمس في بيتي لكن حدث معي أنا وبين أولادي وأنت تعيشي في مكان آخر ربما في دولة أخرى من الذي طالعك بشي؟ صحيح؟ هذا ليس خبرة أنا المادية آه. مثال ثاني ونجلب أمثال حين حية مثال ثاني عبر الرؤية هذه الإنسان ممكن يرى مثلا بلدا معيناً أو معلماً أثرياً في بلد معين وبدقة أو شخصا معين لم يلتقيه من قبل, قبل. ويحدث بعد ايه شهر ولا بعد سنين أن يلتقي هذا الشخص لاول مره ويراه على النحو الذي راه في المنام وربما تتفق الشئ بينهما ايضا ايه تنبأت بها الرؤيا وين هذا وين الاصل المادي للشيء هذا وين الاصل ايه لذلك بذكاء سيغموند فرويد طبعا في كتابه الضخم عن تفسير الاحلام أنكر هذا الشيء وانحى في ان كل هذا كذب وما في شيء اسمه احلام تنبوئيه كل كلام فارغ كل الاحلام تحليليه ما في وهذا كلام طبعا مهاترة ومباهة لأحلام التنبؤية موجودة وسجلها مئات من الفلاسفة والأدباء والمفكرين والملاحدة والمؤمنين ومستمرة باستمرار من آخرهم يعني أه؟ في أيام فرويد روديارد كيبلينغ كيبلينغ الشاعر باستعمال الكبير هذا البرطاني صاحب عبارة على فكرة الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي هو كيبلينغ أديب وروائي استعمالي مشهور كيبلينغ كان يقول كتب يقول انا لم أكن أومن أصلا أه؟ بالروح ولا بالأحلام التنبؤية أنه فيه ما فيش بآم بطريقة حالية أنه أي شيء يكون في الحس وتخبره يعاد إنتاجه في المنام وخلاص مثل طريقة فرويد هذه أكثر من هيك ما في. قال الى أن رأيتني ذات ليلة مدعو في قصر إيه؟ الملك قال ولم أدخله من قبل ولا مردوا إليه هو هو قضى فترة كبرة محياته في الهند طبعا أه؟ مع والدي هناك قال ودخلت قصرا من صفتيه كذا وكذا وكذا وذكر الصالة الرئيسة في القصر ووصف بلاطها قالوا انا في المنتصف لدى بلاطة معينة جاء شخص طويل ربط على كتفهم الخلف فنظرت إليه وكان أشقر الشهر وقال لي في حقيقة نسيتها قبل سنين قال لي كذا كذا جملة جملة عبارة معينة قال ثم انتبهت من نومي سجل هذا الحلم هو عشان كذا قال فش يعني بعد أيام يسيرة جاءتني دعوه لأول مرة إلى القصر ما ربط الشهود قالوا الروح قال ذهبنا قال فلم يفجأني إلا أي منظر هذه الصالة يطابق تماما ما رأيته في منامي هي الصالة التي رأيتها ووقفت حيث وقفت الرؤية عند بلاطة معينة شافة نفسها قال والأعجب من ذلك يأتي شخص طويل أشقر الشعر يربط على كتفي ويقول لي العبارة ذاتها قال من تلك هي الواقعة انا صرت أومن بالروح وبقدرة الروح على التنبؤ موجود الإنسان كائر روحاني مش كائر مادي تجربة هذه لا تستطيع أن تشككه فيها لكن حق أن تشك أنت فيها أنا حدثت أخواني عن تجربة أغرب من هذه بكثير كان أحد أخواني قلت قبل يوميا في هذا الموضوع قلت له قلت له يمكن أن تشكك أنت في القدرة العقلية لرأي هذا الحلم وتقول انه تخيل إنه تشوش إن عقله يعني يعمل بطريقة إيه انتقائية انتخابية سيلكتبامايند إلى خير يمكن أن تأتي بأشياء كثيرة لكن في شيء لا تستطيع أن تنقضه وقال ليش هو وقال حين تتعلق هذه الرؤية بأناس آخرين فيعني يمكن اختبارها باستناد خارجي هذه الطريقة في البرهنة عجيبة ما تستطيع يعني الرسول عليه السلام قلت له حتى ذكرت هذا الرسول عليه السلام أنا اعتقادي أن الرسول كعقلية ضخمة قبل أن يكون نبياً عظيماً خاتماً بلا شك يتعرض للشك انتبهوا ومشعير هذا وهو القائل نحن أولى بالشك من إبراهيم طبعا نعرف هذا شروحات العلماء لا لا لا مش إن المقصود إبراهيم لم يشك ومحمد لم يشك والنبي قال هذا تواضعا والمقصود أن إبراهيم لو شك فأنا أولى منه بالشك معناه ليس أولى منه لكن هذا هضيمة نفسه كل كلام فارغ كلام النبي واضح جدا الله قال له كنت في شك مما أوحين إليك ألف حديث من عندهم روى عبد بن حميد أو بكر بن المنذر لا أشك ولا أسأل إيه الكلام هذا يا أخ بالعكس يا في الادبيات الإسلامية عند ابن الهيثم اه صاحب البصريات حتى عند الجاحظ المعتزلي اه اليقين يكمن في بطن الشك أنا اقول لك من لم يشك هو لا يبحث من لم يشك هو لا يبحث من لم يشك كيف يعرف معنى الايمان يا اخي الايمان بالغيب الايمان مش بشيء محسوس الايمان بشيء غيب والايمان تحدي وكما قال كركجور قفزه الايمان قفزه كبيره جدا فالانسان احيانا يشك والنبي طبعا له من الذكاء فعلا وله من رسوخ ايه والقدم ما يجعله يشك يعني انا متأكد النبي على فكره اول ما فجاهه الوحي شك قال لي يا خديجه لقد خشيت على نفسي حشان يكون ماذا هذا شيطانا مش عارفه يكون شيطان هذا بضحك عليا والله لا يخزيك الله ابدا آه. إنك انك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف اه وتعين على نوائب وتفك العنين وتعين على نوائب الحق ايه اشك بعد ذاك لما لا يشك النبي بذكائه ممكن في مره مرات لا لماذا لا يكون كل هذا الذي يحصل معي إنما انما هو افراز داخلي من بطني من بطن وهذا يحدث وفي بعض ايه الحالات النفسيه يحدث فيها هذا اه لما انقرا الاخوه كيرمازوف لدوستويفسكي بطل القصه حدث معه هذا تماما اه يرى شخصا ويخاطبه ويرد عليه وهو كله في افرازات داخليه رسول له من الذكاء ما يجعله حتى يضع حال الاحتماد لكن انظروا عاد إلى القرآن الكريم لا أقول عبقرية إلى إلهية القرآن الكريم القرآن أعطاه الحل النهائي انتهى إيش هو أنت الآن من داخل منظومتك الذاتية لا تستطيع أن, أن تبرهن أو أن تبرر لا تستطيع خلاص ماذا تفعل إذن استند إلى إيه استناد خارجي مرجع خارجي اسأل أهل الكتاب اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإذا قالوا لك أنت بالاسم مذكور في توراتنا محمد في آخر نشير الإنشاد أيها الإخوة السفر البريء في التوراة مذكور في آخر أسطر في آخر ثلاث أسطر من نشير الإنشاد رجعوا إليه لكن سوف تقرؤون مشتهى الأمم كلام فارغ ترجمة سخيفة أما بالعبري فيقرأ محمد بالعبري محمد اسمه محمد وتبشير به وقال له باسمك أنت موجود عندها محمد يترجم في باب آخر دامات أمة كثيرة وهو المسلقه حساب الجمل وهو حساب جمل كلمة محمد حدث محمد وضعه إيه دامات أم كثيرة كلام فارغ هو محمد قال اسألهم مثل اسأل الصادقين ك باسمك مزبورا في كتابهم اسأل النصارى باسمك أحمد مباشرا برسول من بعد يأتمل اسمه أحمد طبعا باليونانية القديمة كتب بها التورث مرح الإنجيل مرحلة لاحقة باركليتوس باركليتاس باركليتاس معنى هيش مش محمد مش محمود أحمد هناك قصة رائع جدا للعلامة الأزهري الجريع عبدالوهاب النجار صاحب قصة الأنبياء آه. كان يتماشى يوما مع البروفيسور الإيطالي كارلون لينو وهذا كان يدرس لغات الشرخية وتلفع علم الإسلامية في جامعة القاهرة نعم. آه. فقال قلت له بروفيسور لينو ما معنى كلمة باركليتس. طبعاً هو خبير باللغة العربية والسنسكريتية واليونانية طبعاً آه. قال له معناها المعزي ما هي مترجمة المعزي هيأتي لكم المعزي خيروا لكم أن أذهب آه. قال له أنا لا أسأل لأنه المتعصب الكاثوليكي هو إيطالي أنا أسأل لبروفسون لأنه الخبير باللغات الشرقية قال فأحمر وجهه شوف يكتمون الحقيقة والعذب الله تعصص العجيب يا أبي فأحمر وجهه ونكس برأسه وقال باركليتس تساوي تماما صيغة أفعل التفضيل من الحمد يعني أحمد ليس محمد أحمد فالقرآن يقول هذا أحمد فإذا وجد محمد صلى الله عليه وسلم هذا حقا عند اليهود وعند النصارى وخيره باسمك مذكور بنعتك مزبور وموصوف بمولدك ومهاجرك والمدينة وبصفة ونعت أصحابك حصل له ثلج اليقين بأنه هو أي نبي مرسل يا أخي انتهى هذه طريقة عجيبة لذلك انتبه ها. ثم حكيت لأخي الفاضل هذا قصة اتفقت لي قبل أقل من سنة ونصف ليلة من ليالي هكذا بشر ليلة لماذا؟ قلت نفسي يا ولد ها. أنت كان أملك طيلة حياتك أنا مشتغل بالعلم فضل الله وبالدين من, من نومة أظهاري وكان أكبر أملي ها. أن أبقى داعي إلى الله دون أن ارتزق من هذا الشي وان يكون باب رزقي من شيء آخر لكن للأسف ها أنت أقول لنفسي قد انتهيت أن تدرس إيه العلوم الشرعية في الأكاديمية في فين هناك وهذا من هذا فيا يكسف بدت حزين على نفسه هكذا وأسيان والله آه ليلة سية في الصباح التالي يا أخواني وأخواتي في الساحة التاسعة وإذا بالتليفون اسم اس قلت من هذا في الصباح هذا استخبطت الاسم اس بالألماني رسالة وتصلت مباشرة ما في في خط تصلت عنه مرات ما في خط الألماني يقول لي لا أدري أو تقول لي ما بعث من الذي أرسل هذا الشيء والله العظيم لقد رأيتك بالأمس في المنام في مكة المكرمة وأنت تغسل أو تمسح أرض الحرم الشريف واشتغلت حتى تصببت عرقا ثم لما أذن لصلاة الجمعة فاركت العمل وكالمعتاد ارتقيت المنبر لكي تخطب الجمعة فقلت في نفسي ما العدنان وهذا الجزء بالذات كتبه بالعربي لكن أي بالحرف اللذيني البقية بالألماني, تعبير بالألماني لكن هذا كتبه وكذا مال عدنان أدنان كله حلال مال عدنان والله العظيم كله حلال قال ثم انتهى هذا كان بالأمس انا صرت في حال. لماذا؟ طبعا أنا من طبع الشك أيضا كل إنسان باحث لابد أن يكون من طبع الشك في كل شيء وخاصة في نفسه وفي مواقفه لو أنا اردت أن ابرر نفسي أن مالي حلال واقول على ما لا لن اقنع بهذا فلن اقنع ولو شعرت باي شعور من راحه لن اقنع فالله قال ساتيك ايه باستناد خارجي هذا مستند خارجي ما لكش علاقه بيه تلقى هذه الرساله اقتنعت وارتحت بفضل الله تبارك وتعالى أحد إخواني في المسجد استاذ اذكر اسمه اه اسمه احمد الطاهر أبو أنس معنا في الاداره وان شاء الله حسبه الناس الصالحين وهو من ابناء الصالحين اباه واجداده ورجل ذاكر وفي على وجهي المهم وهو يحب والدي جدا وإن شاء الله والدي أحسبه من كبار الصالحين فلما جاء والدي إلى فيينا واتفق له معه أشياء عجيب حتى لو أطول عليكم المهم من أعجم ما اتفق له مع والدي عاد يقول أخي أبوان السهلة أحببت أن أحج ذات وليس عندي ما أحج به وسفارت المملكة السعودية أغلقت إيباب إعطاء الفياز فرأيت ليلة الجمعة الخميس على الجمعة ليلة الجمعة كأنني في مسجد كبير ليس الحرم قال مسجد آخر كبير جميل ودخل وقت الصلاة كأنها الظهر فقيري تعال أذن قلت لما أنا لا صوتي غير جميل قالوا تعال أنت يجب أن تأتي قال فذهبت أذن فلما شرعت في الأذان وإذا بصوتي جميل جدا وصيط قال فجعلت أنغم حيا صلاة أنغم قال أي في الأذان انبسطح نفسي قال وانتهى فقمت متفائلا وقلت بعوني اللي أحج وأذن في الناس بالحج وفعين الحج رذت أيام كان المال جاي وأخذ الفيزا وصفر أغلقت الباب وحج المهم مش هذا هو قال لي يا شيخي قال العجب قال والدك والله والدي, بحكى والدي. لكن ما حكى ليه بحكيش والدي لكن إذا سألتم ما بكتشبك نعم حصل قلت له مالذي حصل قال لي والدك قال لي جاء في اليوم الثاني طبعا يصل للجمعة خلفي آه. معنا قال وبعد الجوع مباشرة يأتي إلي ويحب أبونا سيحبه كثيرا ويجل له قال ويضع يده على إيه؟ ظهري ويقول لي يا أخي يا أبا أنس ضروري لما تؤذن تنغم تفضل, تفضل ضروري لما تؤذن تنغم قال فقش عرب ذني ما هذا, هذا كيف تفضل الرجل يرى رؤية وحده في المنام ويطالع بها رجل آخر يخبره بها مباشر كيف يحدث هذا قل لي طبعا يحدث ما هو أعجب من هذا بكثير لكي يؤكد أن في الإنسان جزءاً غير مادي هو جوهر الإنسان وهو المسيطر عليه رابعاً أو خامساً إخواني وخواتي كيف نفسر الذين يرون بغير أعين يرون بغير عين يرون حسيات م? كيف طيب بعض الناس قد يرى بيده بعض الناس قد يقرأ بيده يقرأ كل شيء باليد وهذه مش كتابة إيه؟ براي لا، ويرى الأشياء باليد بعضهم ب اكرمكم الله بقدمه ها يرى الاشياء بعضه وهو مغمض العينين يرى, يرى الشارع ومن يمشي فيه ويصف كل شيء بدقه كيف معنى ذلك كما انتهى بعض الباحثين اه مو ان العين وسيله للابصار لكنها ليست مصدر البصر قال تعالى وتراهم ينظرون اليكهم لا يبصرون وبصير العكس كمان بتطلع ومش أه؟ وبشوف من غير إيه؟ ما يطلع بعينه وبسمع من غير أذن معناها اللي بشوف واللي بسمع واللي بيدرك مش العين ومش الأذن ومش الدماغ الروح الجوهر أعطيكم برهان آخر هذا كله في المذهب الروحي وهذا كله له علاقة بالفلسفة أه؟ لكن استدعى على أي شيء معطلية واقعية وعلمية أعطيكم برهان ابن سينة أتى وهو في منتهى الذكاء رحمه الله فعلا على هذا البرهان العجيب أثبت في وجود النفس وجود الروح في الإنسان كيف؟ لان يا اخواني من منكم دون أن يتحرك الهواء بعنف حوله يشعر بضغوط الهواء عليه اه 15 20 رطل على كل بوصه ايه مربعه ولا واحد ما في ما فيش ضغط الهواء العاده طبيعي تماما كما تشعر السمكة وهي تمخر في عباب المحيط أو البحر باي ضغط لكن إذا اخرجناها ستشعر انها كانت في بيئه صارت ايه في بيئه مختلفه صحيح لماذا لانه هذا يمخر عفوا هي تبخر في هذا من جميع الجوانب وهو يحيط بها من جميع جهاتها فلا تشعر به وبالتجانس طبعا وتوازن مثل اللواه تمام الآن الزمان الزمان يمخر في كل شيء في الوجود صحيح؟ ما عدد خالق لا إله إلا هو كل شيء متزمن من في شيء لا يخضع للزمان كل شيء كل شيء ولو حتى بعد بلين السنين أه؟ ويفسد وينحل بفعل الزمان كل شيء السؤال الزمان يتخللنا تماما ويؤثر على كل شيء فينا ضريرا وباطنا كيف نشعر به المفروض أن لا نشعر به صحيح؟ المفروض أن لا نشعر به تمام. لأنه يتخللنا نحن نسبح في الزمان ينتهي بالسينة القول إذن في الإنسان مكون لا يسبح في الزمان غير خائض في الزمان يقف على الحاف على الشفير الزمان يسير يتخلل البدن الجزء المادي فينا وذاك الجزء الآخر واقف على الشفير لا يؤثر فيه الزمان غير متزمن قال هو النفس والروح ولا ما, ما شعرناه مش تحيل تشعر تلان إذا ركبت في أسانس سير وبيسير بأكسليريشن منتضع عجلة منتضمة وما فيش أي استناد خارجي تشوفه لا تشعر بانه بمشي ولا واقف مثل الطائرة صحيح؟ تمشي تسير بهذه العجلة المنتضمة وما فيش غيوم في في الخارج أنت تسمع فقط هذه المطور وهي أي واقفة إذا رأيت غيمة عادة آه، تقول تمشي صحيح؟ هذا إذن هذا الجزء غير المادي فينا فعلا لا يتأثر بالزمان وهو الذي يعطينا الشعور بوحدة الشخصية مش كما يقول الماديون الخلائة العصبية النبيلة لا الروح, الروح عنصر أو مكون جوهري غير مادي هكذا يفكر إيش؟ الروحيون أو الروحنيون المذهب الروحي أو الروحاني في فلسفة الكون والطبيعة يفكر على هذا النحو ويقول جوهر الوجود وجوهر إيه؟ الإنسان هو الروح وليس المادة والمادة بكل ظواهرها إنما هي إيه؟ متأثرة بالروح عكس المذهب المادي تماماً هذا صيغة وهذا صيغة, هذا صيغة وهذا صيغة وهذا إيه؟ صيغة ولذلك يمكن الإنسان كما قلنا إيه؟ يعني أن يسمع بغير آلة أن يبصر بغير آلة أن يعقل حتى بغير, إيه؟ بغير هذه القدرة بالعكس في شيء أصعب من هيك يمكن الإنسان أن يعقل خارج حدود كل المتعارف عليه في العلم والفلسفة والمنطق لقواني العقل وهذا ما يحدث حقيقة مع أهل الله تبارك وتعالى كلهم يؤكدون بلغة أبي حامل في المنقذ من الضلال وهو فينصوف وعارب بالله كان دائما يقول اعلم أيها المعتكف في كهف العقل أن من وراء كهف العقل ها افقًا او افاقا للتفكير اوسع بكثير العقل إليها كان حس العقل وين الدائره التي يغطيها الحس؟ تمام محدوده العقل اوسع بكثير العقل نفسه محدود جدا بالنسبه إلى طور ما وراء العقل الى طور ما العقل طور وسيع وغريب ولا يخضع لكل القوانين المعروفه لدينا في المنطق الصوري وفي العلم وكذا لا لا لا شيء اوسع بكثير طب لو ناخذ ماذا بالروح اه له علاقه ايه بالروح الانساني بالروح الانساني يؤمن بهذا العارفون يؤمن به الفلاسفه ايه او بعض الفلاسفه الروحيين ويحدث ايه لبعض الناس على جهه الاستثناء ويؤكد لهم هذا يؤكد لهم ايه هذا اه طبعا المادي يحاول دائما الى اخر لحظه ان يعيد تاويل هذه الظواهر ماديا يقولك هذا يحدث ماديا آه؟, اه لكن دائما يفشلون دائما خاصة في الاشياء يعني التي مثلت لبعضها تشكل تحديا حقيقيا مثلا الظاهرة معروفة إيه في الباراسيكولوجي بالتليباثي أو التخاطر إيه عن بعد ظاهرة معروفة تماما هذه أعجب شيء في هذه الظاهرة أنها لا تخضع لقانون التربيع العكسي مما يؤكد انها ظاهرة غير مادية لماذا؟ أي ظاهرة مادية لابد تخضع إيه لقانون التربيع العكسي قانون نيوتن بين كل جسمين الماديين قوة إيه؟ تجالب كل منهما يجد في صاحبه هو تتناسب طرديا مع كتلتيهما وعكسية مع مربع البعد بينهما تسوي ثابت الكتلة الأولى في الكتلة الثانية على مربع المسافة قانون التابع العكسي تمام لو كان هذا القانون يسير على ظاهر التلبثي إذن لا استنتجنا بكل يسر وسهولة أن هذه الظاهرة مادية من مفاعل الدماغ في الحقيقة العكس هو الصحيح جالك كلما كانت المسافة قريبة بين المتخاطرين التليباثي لا يشتغل جيدا إذا صارت بعيده هذا يعيش في بلد وهناك في بلد آخر تعمل جيدا تحدي وهل اشهاده الى الحجه البارغه ها تقول لك انا لست ظاهره ماديه ولا اخضع لقانون التربيع العكسي كلما زادت المسافه كلما ايه ازددت تألقا وتوهجا لانني لست ماديه ها لست ظاهره ماديه اه انا اعرف حسين صالحين وجربت هذا أنا جربت مش أني سمعت أه؟ يجلس أحدهما مثلا لدى العصر يقول آه أخي الاخر الأخ الأخ اسمه صالح أخي صالح اليوم إن شاء الله قرر أن يأتينا زيارة غدا بعون الله تعالى يعني في حدود كذا يكون لدينا يقول له كيف عرفه هو الآن ينوي هذا ويحدث أهله به في الوقت الثاني تماما يأتي الرجل عجيب يقول لهم حدثهم يقولنا انا بالامس حدثت اهلي ده ده ده. في تخاطر كانهم اجلسان في نفس الحيز مع انه هذا ايه يعني بينه وبين صاحبه تقريبا يعني 250 كيلو كان آه. كيف تخاطر تربثي تعرفون قصه سيدنا عمر رض الله عليه يا ساري يا ابن زنيم الجبل الجبال يقول ايش الجبل الجمال ويقوموا من يستر له يخطب كان يخطب يوم جمعه قطع الخطبه وبدا ايش وناس الساليه يا ساريه يا ساريه الجبل الجبل أن استرعى الذئب فقط ظلم وكان سالي أي في معكم مع الفرس وفعلا وقد أصاب منهم بفضل الله تبارك وتعالى لكنهم التفوا حول جيشه من خلف جبل ولم يشعر بهم فعمر إيه آذنه وسمعه السابرية والتفت وكانت إيه له الغرب بفضل الله تبارك وتعالى فقالوا ما بالأم المهنين يقول كده فعليه قال اتركوا ما دخل في أمر إلا خرج منه قالوا هذا الرجل الصالح عارفك ما يساوي أنتم أنتم قدوا هذا كيف يتكلم وبلغ الكلام وسمعه ساريا هذا أسعب من ظهر التخاطر هذه تسامع قدرة الله رحمة الله عليه الإمام الأشعري الذي قال إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يسمع ممكن ذكرت أمس هذه أطروش مراكش طنين بعوضة عفوا أطروش قرطبة طنين بعوضة مراكش بعوضة طن في مراكش الله يستطيع ان يسمع رجلا اطرش في قرطبه طنين هذه البعوض يعني طبعا وهو اقدر ان يسمع ايه ساليه بن زنيبه من عمر ابن الخطاب له هذه ظواهر روحيه ما لها علاقه له بها طبعا يبقى الآن السؤال الاخير وهل فعلا هذه الظواهر الباراسيكولوجيه ظواهر الآن يعني بدات تتوثق وتوثق علميا نعم نعم قبل 100 سنه ويليام كلوكس وارثر فيذ لاي وفلان وعلان مختيط الامور كانت ومش دقيقة آه. لكن في العقود الاخيره في بعض العلماء انتذبوا انفسهم وغامروا بسمعاتهم العلمية أن يعيدوا اختبار هذه الظواهر علميا وفق احدث ايه المناهج العلمية والحمد لله نعم بموازين العلم هي ظواهر ثبت توثيقها تفسير ما في تفسير ما في تفسير ما لا يمكن العلم المادي ان يفسر هذه الظواهر إلا أن يسلم بالمكون كما قلنا ايش الموراق مادي بالمكون الروحاني وهو الأصيل له الأصالة في الوجود ليس للمادة الأصالة إيه؟ المكون إيه؟ الروحاني على كل حال طيب طبعا المذهب الروحي بقدر لدينا ربع ساعة بعض الناس يقول أنه يجد جذوره الأولى وبذوره البعيدة في نظرية المثل الأفلاطونية طبعا وضح أنها نظرية إيه؟ روحية لكن هذا ظلم لمساهمة الشرق في هذا الباب بالحكس لا لا لا وصول الفلسفات الروحية كلها في الشرق سواء الشرق الأدنى او الشرق الأخصى أما أن تقول لي أصول يونانية هذا الظلم شديد جدا جدا من أحب أن يتوسع في هذه المسألة وأن يقف على تحف من الفكر فليقرأ بعض أعمال المرحوم عبد الواحد يحيى الفيلسوف الفرنسي المؤمن رينيه جينو رحمة الله عليه عنده كتاب عن تراث الهنود تراث الهندوسية عجيب وغريب عنده كتاب أزمات العالم الحديث آه. وكتبه تقريبا ترجمت إلى معظم لغات العالم للأسف إلا العربية لم يترجم منها إلا فصول يسير جدا جدا وهو الذي قال فيه رينيه جيد هديب فرنسا الأكبر قال إن حجج آه رينيه جينو لا يمكن نقضها والرجل فيلسوف روحاني طبعا كان مسيحيا ورجل ذكي من أذكاء البشر وأسلم بفضل الله في مطلع شبابه وتصوف وأصبح عارفا بالله ومات فيه مصر وتزوج إيه بنت شيخ من شيخ الطرق الصفية الكبار آه. ومدفون في مصر رحمة الله تعالى علي. وظل يكتب إلى أن مات آه. رجل عجيب غريب هذا يثبت أن الأصل الروحاني هو في الشرق وليس في الخرب آه. ويثبت عكس ما يظن يعني المغترون بالعلم والحضارة الحديثة أن أزهى وأزهر العصور البشرية كانت العصور القديمة كانت العصور القديمة يسميها العصور الذهبية وبعد ذلك بدأنا في الترذل قال هذا أسوأ العصور التي مرت بها الروح الإنسانية العصر هذا عصر لا روح حفيقة لا الاطلاق. الإطلاق عصر مفرغ وطبعا هذا يجد برضو سناده في مثل قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة بإجماع المفسرين على التوحيد الإنسان الأول والمجتمعات الأولى أقرب إلى التوحيد كانت وأقرب إلى الصفاء وأقرب إلى الروحانية الحقة وبعد ذلك بدأت الاختلاطات عادية والتشبيهات وتوالى وتواتر ارسال النريين والمرسلين نعم لكن هم هكذا يقولون نظرية ايه المثل هي الاصل الغربي ايه يؤكدون هذا نعم. في التفسير الروحي العالم اخواني واخواتي هناك منهجان أو مدرستان كبريان مدرسة أو منهج يعيد الظواهر الى مبدا واحد كما اشرنا ربما في البداية مبدا روحي طبعا مبدأ روحي واحد وهناك مناهج ومدارس تعيد ذلك إلى أكثر من مبدأ روحي وتسمى إيه؟ تسمى المذاهب الروحية المتكثرة المذاهب الروحية إيه؟ المتكثرة نعم فالمذاهب الروحية المتكثرة من أبرز إعلامها مثلا الفيلسوف الألماني الذي ذكرته أمس لايبنيتس 1716 الفيلسوف ليبنيتس ليبنيتس صاحب المونادات المنادات طبعا هو أراد أن يرد بها على نظرية ديموكريطس المادية قال نعم العالم والأشياء وكل شيء متكون من دقائق صغيرة غير قابلة للقسمة لا بالفعل ولا بالذهم ديموكريطس قال ماذا أفوا غير قابلة للقسمة بالفعل لكنها قابلة للقسمة بالذهم لا, لا ابنيتس قال لا بالذهن ولا إيه هذا الفرق وهي ذرات روحية مش مادية طبعا ذرات إيه روحية لا شكل لها ديمو قدس قال لها إيه أشكال ولها سنون والزوائد مش عارف إيه زي يعني إيه اللوغ أو شيء زي يعني هذا قال لا, لا شكل لها ولا مقدار وهي ذرات روحية مغلقة على نفسها كل واحدة تحكي الوجود كله كل وجود إيه كله عجيب يعني ما الذي أوحى إليه بهذا الشيء آه. في تراث لا الشاعر الفلسيين كان ذكرته أمس بردو لأنني بعمل هنا وأسجل غادي كمان في التلفزيون بسرط بخار البطاء محمود شبستري في حديقة السر يقول الكون كله ذكرته أمس نعم هنا أعتقد الكون كله انطوى في جناح بعوضة الكون كله انطوى في جناح بعوضة صاحب منطق الطير فريد الدلع الطار رحمة الله عليه في منطق الطير يقول نفس الشيء يقول يا صاحبي لو فلقت ذرة مش قصدوا الذرة يعني الحديث هذه الذرة هي الهباءة لو جدت فيها شمسا نظام كامل فيها في الذرة كمان عجيب آه. لو فلقت الذرة لو جدت فيها شنسا فيؤمن بالمنادات المنادات هذه المنادات روحية تصدر عما عن الله تبارك وتعالى آه. يعني عن الله تبارك وتعالى آه. تصدر عن الله يعني فكرة المنادات ممكن يعني تخترب من فكرة ماذا آه. لكن مش هذا مش, مش كلام خطعي لا لا حاشا لله من فكرة ايش كن فيكون كن فيكون إن كل شيء بالكلمات التكوينية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعدها سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله طبعا الكلمات التكوينية مش المصحة المصحة فيكتر بقلم واحد وإنما الكلمات التكوينية لأن كل شيء بكل نفي سواء من جهة الخلق أو من جهة التحول كل شيء كل حالة وكما أقول الأمس نحن متعاطفون مع نضية الخلق المستمر كل شيء قائب بالله لحظة بلحظة مددا مددا آه. طيب. قال تصدر عن الله كما تصدر ذرات الضياء عن الشمس كيف يفرض النوع على الشمس آه. هذه المنادات تصدر عن الله طبعا واضح كذا إذا هو أراد يعني هو بس هو قال. ليس الذرات مادية قال ذرات روحية يعني, يعني الرجل مش متورط بشكل واضح فيه تشبيهية أو تكسيمية أبدا آه. ولا فيه انفصال عن الله بالمعنى المادي لا يقول هذا قال هي مش مادية وفي نفس الوقت ايه ما لهاش شكل وما مقدار انا ممكن تكون هي الكلمات التكوينيه هذه كون فيكون علم صحيح ما مش ماديه حتى الكلمه في الاخير هي ايه هي إيه؟ بمعنى ما شيء مادي برضه الكلمه طاقه معينه طاقه ايه معينة. هي وجه اخر الماده أو. كما في الفزاء الحديثه قال لا مش ماده هذه وما لهاش مقدار وما شكل ومو على نفسها ها وتحوي كل شيء في ذاتها ايضا لكن لهذه المنادات عند لايبنتس درجات من الادراك مدركه هي تدرك اه ادراكها يتفاوت قوة وضعف بحسب الرتبه الوجوديه بحسب الرتبه الوجوديه فمنادات الاشياء الجامد مثلا اه لا ادراكها ضعيف جدا جدا منادات النبات اكثر ايه ادراكا منادات الحيوان اوسع ادراكا منادات الإنسان اوسع منادات الملائكه قال الى أن نصل الى مناد المنادات وهو رب العالمين سمها كذا هو استغفر الله قال هذا مناد المنادات هذا الذي إيش لا يند عن علمه أي شيء في الوجود كل شيء داخل مشمول بعلمه وصحيح طبعا ما في شيء يند عن علم الله لكن تسمت الله مناد منادات وكذا طبعا هذا تهويمات الفلاسفة ما بلتزموش طبعا إيه بالضوابط الشرعية يمكن نكتفي اليوم لست ما زلنا لأسف بعض ما أردتنا تحدث به لكن بلغنا لغاية اليوم نكتفي بهذا القدر على أن نكمل معكم إن شاء الله غدا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله